ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى, ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء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 قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو انني للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه نفتدوا به لَفَتَدَوَّ بِهِ مِنْ سُوءِ العذابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال قال انما اوتيته على علم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 قُلْ يَا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم, وأنتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا على ما صرفت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والنذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحِيَ إلينك وإلى الذين مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ الله مِنَ الْخَاسِرِينَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبث فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة حاجة